فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَشَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ نَكُنَّاهم فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لكم.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 ولقد استهزأ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم نظر كيف كان عاقبة المكرمين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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنه من يستمع إليك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 ائنهم لا يكذبونك ولكن الله عالم بنايات الله يجحدون ولقد قذبت رسلا من قبلك فصبوا على ما قذبو وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مضلل لك لمعات الله ولقد جاءك من نذء المرسلين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 والذين كذبوا بآياتنا وصموا وبكمو في ظلمات ما يشاء إلا يضلله وما يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتذكمو الساعة أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأصلح فإنه غفور رحيم.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 تَكَلَّمَ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأَتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقَهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتْ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس, تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة, أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُلُّمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُ نَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 فَكُلُوا مِمَّ أُدْكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّ أُدْكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَنْ طَرِثُوا إلَيْهِ وَإِن كَثِيرٌ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَالِهِمْ بِغِيرِ عِلْمٍ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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَى أُولِيَاهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَينَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَسَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زِينَةُ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه بدروهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم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 وَإِن يَتَّقُوكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ابْتِغَاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشاته وغير معروشاته والنخلة والزرع مختلفا أكله والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أسمروا وأتوا حطه يوم حصاده ولا تسره إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الطئ ومن المعز قُلْ آت ذكرين حرَم أَمِ الْأُنسَيْنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنسَيْنِ نبِّئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن سنين ومن البقل سنين قُلْ آت ذكرين حرَّم أَمِ أم أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون ولا تقربوا مال اليديم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أجده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوصُوا دَالِكُمْ وَالصَّادِقُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّهَا دَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلٍ دَالِكُمْ وَالصَّادِقُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سُوءَ العذاب بما كَانُوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك